وتصريف الزياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم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 ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يحلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا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 أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محيهم وما ماتون ثا ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق. ولتجزى كل نفس بما كتبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بطره غشاوة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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَحْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَافِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَعْلَمُهُ 114. ونصطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون 115. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 قُلْتُمْ مَا نَذَرِي مَسَاءَةَ إِن نَظُنُّ إِلَّا وَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ